لَقَد سَمعَ اللَّهُ قَوْون الَّينَ قَوا إِ اللَّهَ فَقير وَنَحْنُ أَغْمَا سَنَكتُبُ مَا قوا وَقَتْ لَهُ би ғойри хаққина ва нақул зуқо азабаль